111-قد أفلح المؤمنون 112-الذين هم في صلاتهم خاشعون 113-والذين هم عن اللغو معرضون 114-والذين هم للزكاة فاعلون 115-والذين هم لفروجهم حافظون 116-إلا على أزوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين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 ثم خلقن طفة علقه فخلقن العلقه مضغة فخلقن المضغة عظاما فكسون العظام لحمة ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخلقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون 119. وإنكم يوم القيامة تبعثون 110. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا, وما كنا عن الخلق غافلين 111. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الأرض فَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَشَاءَنَّا لَهُ بِالْجَنَّةِ مِن نَّحِيرٍ وَأَعْنَابٍ وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من قرى سيناتا مبتو بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعذرا نُسْقِيكُم مِّن نَّهْرٍ فِيهِ بُطُونُهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أخلات التقوون فقال الملاء الذين كفروا فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل مائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في أبى به جن فتربصوا به حتى حين قال ربي انصرني بنا كذبون 111. فوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 112. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 126 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِالْقَائِلِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنْ مَا تَأْكُلُونَ مِنْ وَيَشْرَفُ فَمِنْ مَا تَشْرَبُونَ وَلَا إِنَّ طَعَتُم بَشَرٌ مِثْلَكُمْ إِنَّكُم مِذَلَّفَاسِرُونَ ايان يذكركم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيا تهيئات هي لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمدعوين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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين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 فَتَجَاوَزْنَا بَعْضَهُمْ دَاوَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيَة فَابْعَدَ الْقَوْمَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا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 124. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 125. يا أيها الرسل خلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 126. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا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 فلا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربه مشفقون ان الذين هم من خشيه ربه مشفقون والذين هم بايات ربي يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَقَنوطُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُذَٰلِكَ كَيْ فِي الْقِطَارِ قُلْنَ 117. ونسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 118. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحب وهم لا يظلمون